إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنْ نَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا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 إِنَّمَا نُطَعِمْكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرًا فَوَقَاهُمُ الرَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ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 وَإِذَا رَأَيْتَ فِئَةً تَنْعِمُ وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ فِئَةً تَنْعِمُ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سندس خضر وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إِنَّ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً